لا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ ايات الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله ان لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارًا حِصْنًا أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها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 الله يرضي بون إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاء وَفِي الْإِقَامَةِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَمِنَ الظُّمُرِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ آذٍ ாயிரில் லும் மீனுவில் மீனில் முனிநூல் والذين يؤذون رسول الله